الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذ بدء نهني أمة الإسلام في كل مكان بحلول إيد الأضحى المبارك عيد الذكر والشكر والمغفرة ونسأله تعالى أن يكون هذا العيد إيد نصر وفتح وسعادة وسيادة المسلمين في كل مكان كمة الإسلامية لا يسأنا ونحن نهنئكم بهذا الإيد المبارك إلا أن خص التهنئة بالفئة المؤمنة الصابرة القابضة على الجمر التي ساق الله على أيديهم هذه الفتوحات الربانية في ميادين الدعوة والجهاد وعلى رأسهم تجان الرؤوس السادة الفضلاء من العلماء والدعاة والمجاهدين ونقول لهم ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه وقد من الله عليكم في هذه السنوات بأن أصطفاكم وأقامكم على ثغور الدعوة والجهاد ثم من عليكم مرات أخرى أن أراكم هذه الفتوحات العظيمة الجليلة والانتسارات الكبيرة المتتالية فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ فَاذْبُتُوا وَاصْبِرُوا فَقَدْ أَصْفَرَ الصُّبْحُ وَبَاحُ وَاَكْتَرَبَ النَّصْرُ وَنَاحُ وَلَمَّا كَانَ مِنْ مَعَانِي هَذَا الْعِيدِ التسليم لأمر الله كما أخبر والقيام به والتضحية في سبيله كما أمر وددت أن أتقدم بين يدي إخوان المجاهدين في كل مكان بهذه الكلمات وأخص منهم أهل الصبر والثبات آسان مغرب الإسلام في ليبيا الإز وتونس الإباء والصحراء الشماء وأهل العزاء من راسيات في جزائر الشهداء فأقول وبالله التوفيق أيها المجاهدون الأبطال إن الصراع مع الكفر وأعوانه ومدافعته سنة دائمة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا وَقَالْ أُدِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُرِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها سن الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن يلزنا وينتج عن ذلك الصراع وتلك المدافعة محن وابتلاء وفتن يميز الله الخبيث من الطيب ويظهر الزيف من الصحيح فينجو من كتب الله له النجاة جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلِفْ لَامِّيمُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا لا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقعل ورقة بن نوفل كما في الصحيحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئتا به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وأخرج التلمذي وابن حبان عن سعد بن يبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم لمثل فلمثل يبتل الرجل على حسب دينه وإن من أعظم ما يلزم المسلم المجاهد في هذه الفتن المتلاطمة والابتلاءات المتراكمة الصبر والثبات قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل وقال يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والمسابرة المذكورة في الآية الكريمة مفاعلة تقتضي المشاركة أي غالب أعداءكم في الصبر فكما يصبر أهل الحق على حقهم كذلك يصبر أهل الباطل على باطلهم يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كادا ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضول سبيلا وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الحكيم من قصص الثابتين الصابرين ما فيه عبرة للمعتبرين كما في قصة سحرة شرعون الذين أصبحوا سحرة وأمسوا شهزاء كما قال ابن أباس وغيروه من السلف وكذلك في قصة أصحاب الأخدود الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل قصتهم وكيف اغتحموا النار واختاروا الموت على الرجوع عن الحق كما جاء في الحديث الطويل الذي يرويه مسلم من حديث صعيب رضي الله عنه أحبابنا أسود النزال ورجال الملاحم الأبطال يا من تؤيدون الأمجاد وترسمون مستقبل الإسلام إن من أعظم الأسباب المعينة على الثبات في عصر الفتن والمحن الاستعانة بالله أز وجل والاعتماد عليه وكثرة ذكره سبحانه والتذر بين يديه جلا فعلاه واجتناب نواهيه والتزام أوامره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 إن الله مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وكذلك التقة بهذا الطريق والتيقن أنه الطريق المؤدي إلى إز الدنيا وفلاح الآخرة على مشقته وطوله والصبر والمصابرة عليه لا سيما إذا تأخر النصر وطال الانتظار وبدأ التململ وتلموس المخارج والطرق الملتوية واعلم أيها الأشاوس أننا لسنا أول من سلك هذا الطريق ولن نكون الآخرين أيضا بل هي سلسلة منتدة وطريق لاحب منذ شرع الله أز وجل الجهاد نهايته إحدى الحسنيين فإما النصر المبين أو الشهادة والفرح بلقاء رب العالمين لا ينقطع لموت قائد أو آلم ولا لانتكاس منتكس أو تاب حالم فلنتسلح بالصبر ولا نكون من القوم المستعجلين قال الله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن لن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مؤجلاً. وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِنَ النَّبِيِّينَ قُتِلُوا نَاهَرُ بِيُونًا كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ومهما طغى الكفار وتجبروا وتقلبوا في البلاد فمصيرهم الهلاك في الدنيا وجهنم في الأخرى وبئس المهاد والله ناصرنا عليهم ومؤيدنا قال الله تعالى ولو قعت لكم الذين كفروا لولوا لذبار لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وإنما يجب علينا الصبر والأخذ بالسنن والأسباب وأعظمها الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى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 أحبة الكرام إن من مطالب سادات المؤمنين الإمامة في الدين قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما وإن من أعظم أسباب حصولها الصبر واليقين قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ومنها جاء قول السلف رحمه الله بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين ونختم حديثنا بكلمة إلى أئمة الصبر وسادات الثبات أبات الظيم إخواننا الأسرى في سجون الطغاة ولهم نصلح فنقول إعلام أحبتنا فرج الله عنكم وجمعنا بكم على أحسن حاذ في موطن عزة وطاعة أن الأسير من أسره هواه والمحبوس من حبس عن طاعة مولاه أما أنتم فقد أسرتم في الله نحسبكم والله حسيبكم قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أغبط رجلا لم يصبه في هذا الأمر أذا قالوا حبست فقلت ليس بظائري حبسي وأي مهند لا يغمضوا والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما عضاء الفرقد والحبس إن لم تغشه لذنية في الدهر نعم المنزل المتودد واعلموا وثقوا أن إخوانكم المجاهدين المرابطين ما نسوكم ولن ينسوكم بإذن الله وهل ينسى المرء أحبابه وإخوانه وإن فكاك أسركم دين علينا فصبرا فَإِنَّ فإن الفرج قريب بإذن الله عسى فرج يأتي به الإله إنه له كل يوم في خليقته أمر إذا اشتد عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتباهه يسر هذا والله نسأل أن يجعلنا من أهل الصبر والثبات وأن يختم لنا بالصالحات وتقبل الله منكم طاعتكم وأضحياتكم وتضحياتكم قل حجاج للميامين نقول حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته